فَلَوْلَا كَانَتْ قَوْيَةٌ آمَنَتْ ثَنَفَ عَنْهَا إِمَالُهَا إلَّا قَوْمَ يُونُسَ إلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمْ مَا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَسَّعْنَاهُمْ إلَى حِينٍ ولو شاء ربك لآمن ما في الأرض كلهم جميعا فأل تكرهن حتى يكونوا مؤمنين فأل تكرهن حتى يكونوا مؤمنين